ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الهنفى تلك إذا قسمة ضيدا إن هي إلا أثماء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 وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّا عن تَوَلَّ عَنْهِكَرْنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ الْأَخِيَّةَ ذَلِكَ مَا بَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ إِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وادرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ تَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَطْفَأَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنا وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادن الأولى وتمودك ما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأقلا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 مصابدون فاسجدوا لله وع